أنه عرف حقيقة وجوده في هذه الدنيا وحقيقة ما ينتظره فنظر نظرة صادقة عارفة لهذه الدنيا وعلم أنها دار رحيل لا دار قرار وأن وجوده فيها مؤقت ينتهي إذا جاء الأجل يقول الله سبحانه وتعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين وقال سبحانه وتعالى يخاطب الأقوام من الأمم يوم القيامة قال كم لبثتم في الأرض عدد سنين قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم فَسَأَلَ الْعَادِّينَ قال إِلَّا بِلَسْتُمْ إِلَّا قَلِيلاً لَوْ أَنَّكُمْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ أَفَحَسِبْتُمْ أَنَّمَا خَلَقْنَاكُمْ عَبَثاً وَأَنَّكُمْ إِلَيْنَا لَا تُرْجَعُونَ وَقَالَ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى أَيَحْسَبُ الْإِنْسَانُ أَنْ يُتْرَكَ سُدًى أَلَمْ يَكُنْ نُطْفَةً مِنْ, من يُمْنَى ثُمَّ كَانَ عَلَقَةً فَخَلَقَ فَسَوَّى وقال سبحانه وتعالى <تصفيق> الذي خلق الموت والحياة ليبلؤكم أيكم أحسن عملا <عمدى> فالدنيا دار اختبار لا دار قرار ولو بقيت لغيرك ما وصلت إليك والله عز وجل يخاطب رسوله الكريم صلى الله عليه وسلم يقول له إنك ميت وإنهم ميتون وقال جل وعلا وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد أفإن ميت فهم الخالدون كل نفس ذائقة الموت وقال سبحانه كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور أخبروني وأجيبوني أيها الأكارم الأفاضل أين قارون الذي رزقه الله عز وجل من الخزائن ما وصفه بقوله ما إن مفاتحه لتنوء بالعصبة وللقوة أين داود الذي ألان الله له الحديد بين يديه فأصبح الحديد بين يديك كالعجيم أين سليمان الذي قال رب هب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي فسخر الله له الريح والبحار والأنهار والجبال والحصى والجن والإنس والطير والوحش كل شيء حتى السحاب مسخر لسليمان أين سليمان أين هذا الملك العظيم الذي كان يوما على وجه الأرض أصبح تاريخا يتحدث الناس فيه أين الناس أين جدي وأين جدك أين هم الكل راحل لا تغرنك أيها الكريم الحياة الدنيا فإنما هي حلوة خضيرة يتنافس فيها الناس علم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه الحقيقة فتنافسوا لكنهم لم يتنافسوا في الدنيا إنما تنافسوا في الآخرة كيف وقد رباهم النبي صلى الله عليه وسلم على هذا الشيء التنافس في الدنيا في الدين والهروب من التنافس في الدنيا أنتم تعلمون بأن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم معظمهم فقراء مساكين وكانت لهم مساجد يصلون بها في قراهم وفي قبائلهم ولا يعتون إلى النبي عليه الصلاة والسلام في المسجد النبوي إلا ربما للصلاة الجمعة أما بقية الفروض فمن كان بعيدا يصلي عند أهله ولكن في يوم من الأيام قدم أبو عبيدة عامر ابن الجراح بزكاة المال من أهل البحرين إلى المدينة وصحابته يعلمون بأن رسول الله صلى الله عليه وسلم لو رزقه الله بشيء فرقه على أصحابه فجاءوا حين سمعوا بمقدم أبي عبيد بمال من البحرين جاءوا فصلوا مع النبي عليه الصلاة والسلام الفجر جاءوا من قبائلهم ومن قراهم، ووافوا النبي عليه الصلاة والسلام في المسجد لصلاة الفجر التفت صلى الله عليه وسلم وإذا به يرى جموعا هائلة من الصحابة يصلون الفجر معها فعلم السبب فقال عليه الصلاة والسلام لعلكم سمعتم بمقدم أبي عبيدة بمال من البحرين فأشاروا برؤوسهم النعم يريدون الأموال هم فقراء مساكين فقال صلى الله عليه وسلم والذي نفسه بيده ما الفقر أخشى عليكم إنما أخشى أن تفتح عليكم الدنيا فتنافسوها كما تنافسوها أي الذين من قبلكم فتهلككم كما أهلكتهم على المنافسة في الآخرة في الدين لذلك كانوا يسارعون إلى الخيرات وكانوا يسارعون إلى الحسنات موضوع خطبتنا المسارعة إلى الحسنات بعد أن علم المسلم هذه الحقيقة وجب عليه إذن أن يشد مئزره وأن يشحذ عزمه وأن يجعل الجنة نصب عيني وشعاره إلى ربه وعجلت إليك ربي ترضى شعاره ليسبق اليوم إليك أحد فليتك تحلو والحياة مذرة وليتك ترضى والأنام غضاب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 على ما كان يتقاتل الصحابة أيها الأكارم ورد في السنن أنهم كانوا يتقاتلون على شيء على ماذا كانوا يتقاتلون كانوا يتقاتلون يتدافعون على الصف الأول في الصلاة وإليكم ماذا تعني الحسنة أولاً هل تعلم بأن الحسنة لو فعلت من قبل أفراد المجتمع رزقهم الله رزقا حسنا وأنزل السكينة في بيوتهم وأسرهم وأصلح أزواجهم ورفع الشحناء والبغضاء من بينهم ورزقوا بالولد والثريه والمال وحكى الله لنا قصة زكريا في عدة مواضع في القرآن من ذلك ما جاء في الأنبياء وزكريا إذ نادى ربه ربي لا تذرني فردا وأنت خير الوارفين كان عقيما شيخا كبيرا ربي لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين ماذا قال الله فاستجبنا له ووهبنا له يحيا وأصلحنا له زوجه استجبنا له ووهبنا له يحيا الذرية وأصلحنا له زوجه علاج المشاكل الزوجية والأسرية سبب ماذا قال الله قال إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين السبب فيما تقدم من إنعام على زكريا إنه المسارعة في الخيرات الفرار إلى الله عز وجل فلما اعتزلهم وما يعبدون من دون الله أي إبراهيم تنبه. إبراهيم اعتزلهم وما يعبدون من دون الله وهبنا له إسحاق ويعقوب وكلنا جعلنا نبيا الاستغفار من الحسنات فقلت استغفروا ربكم أي أن الاستغفار حسن فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمدكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا الحسنات صفة أخرى من صفات الحسنا أيها الأكارم إننا نملك قلوبا تلين بطاعة الله وتقس بمعصية الله وترك الطاعة فجاء رجل لرسول الله صلى الله عليه وسلم يشكو إليه قسوة قلبه قال يا رسول الله أشكو قسوة قلبي تمر عليه الآية فلا يتدبر بها تمر عليه الأعمال الصالحة فلا يشارع إليها فقال له النبي صلى الله عليه وسلم تصدق صدقة سر وامسح على رأس يتيم يلين لك قلبك يا من تشكو قسوة القلب عليك بالحسنة فإن الحسنة تلد أختها وتجل قلبك وتلينه لله عز وجل قال الله سبحانه وتعالى يحكي لنا قصة وقعت أو ستقع بين المؤمنين وبين المنافقين أيها الأكارم تأملوا بها وتفكروا بها والله إنها لا عبرة يقول الله عز وجل في سورة الحديد من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا الصدقات فيضاعفه له وله أجر كريم يسأل الله من ذا الذي يسارع إلى هذا العمل الصالح من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له وله أجر كريم ما هو الأجر الكريم يا رب يوم ترى المؤمنين والمؤمنات يسعى بين أيديهم وبأيمانهم بشراكوا اليوم جناة تجري من تحت الأنهار خالدين فيها. ذلك هو الفوز العظيم. فرحوا بحسناتهم، فرحوا بأعمالهم الصالحة جعلها الله لهم نورا بين أيديهم، أي من أمامهم وعن أي وتأتيهم البشارة، تأتيهم الأعمال الصالحة على هيئة أنوار تضيء لهم الطريق. كانت خالصة لوجه الله كانت على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبل الله عملا إلا بهذه الشرطين الإخلاص والمتابع فعبر الصراط تضيء لهم الأنوار طريقهم وجهنم تتلظى تحتهم تصرخ هل بالمزيد فنجاهم الله وعبر الصلاط، وجاء المنافقون، الذين كانوا نفاقا يصلون، كانوا نفاقا رياً يتصدقون، حتى يقال عنك عنه كريم، جهاد، صائم، مصلي، قارئ القرآن، جاءوا، قال الله عز وجل يحكي بقية القصة. يوم يقول المنافقون والمنافقات للذين آمنوا ظرُونا انتظروننا ظرُونا نقلت بسم نوركم قل ارجع وراءكم فلتمسون راء ما الح ما الحكاية لماذا قال المنافقون هذا؟ حين رأى المنافقون أنوار المؤمنين جاءتهم صلاة صدقة إحسان بر للواردين ظنوا أنهم سيشملون بهذه الأنوار فعبروا الصراط فجاءت ريح النفاق فأطفأت أنوارهم وإذا بهم في ظلام يرون هناك المؤمنين معهم أنوارهم يَوْمَ يَقُولُ الْمُنَافِقُونَ وَالْمُنَافِقَاتُ لِلَّذِينَ آمَنُوا انظرونا, انظرونا نَقْتَبِسْ مِن نُّورِكُمْ أعطونا شيئا مما أعطاكم الله انظروا كيف نجَّ الله المؤمنين بأنوارهم وكيف أخذ الله المنافقين بظلامهم قيل ارجعوا وراكم الدنيا فالتبسوا نورا فضرب بينهم بسور له باب باطنه من قبل المؤمنين باطنه فيه الرحمة وظاهره أي من قبل المنافقين العذاب كانوا يقولون انظرونا أصبحوا الآن ينادونهم أي من وراء الجدار ألم نكن معكم يجيب المؤمنون الذين تعودوا على الصدق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 ألم يئن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ألم يئن أن تفهم الحقيقة وأن تعي ما أنت عليه دع الدنيا فإنها أحمال وأثقال وأوزار لا تغني عنك من الله شيئا يتبعه الميت الذي أجله يتبعه, يتبعه أهله ويتبعه ماله ويتبعه ولده ويتبعه صديقه ويتبعه المسلم ويتبعه عمله صالح فيرجع الجميع يتقاسمون الأموال ولا يبقى معه في قبره إلا عمله صالح الحسنة إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكر على الذاكرين يا من تشتكي كثرة الذنوب عليك بالحسنات فإنه نهر من انغمس فيه نقاه الله وطهره من الذنوب والمعاصي قال الله عز وجل والذين لا يدعون مع الله إله آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب لكن الله إن لم يجعل التوبة الشفهية فقط نافعة للخلاص من الذنوب فقال إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالح اتبع السيئة تمحوها إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما اللهم يا من لا تعجزه ذنوب كما لا تنفعه الطاعة أنت الغني ونحن الفقراء وأنت القوي ونحن الضعفاء اغفر لنا مغفرة من عندك وترحمنا رحمة من عندك تغنينا بها عن رحمة من سواك وقول ما سمعتم استغفر الله علي ولكم فاستغفر الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد إن الله لا يقبل الحسنة إلا بشرطين كما أسلفنا الإخلاص لله والمتابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم قالوا لأبي هريرة حدثنا حديثا سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لو حدثتنا بحديث سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يسمعه منه أحد غيره ثم شهق ثم أغمي عليه فلما أفاق قال لأحدثنكم بحديث حدثناه رسول الله صلى الله عليه وسلم لن يسمعه أحد منه غيري ثم شهق ثم أغمي عليه ثم أفاق فقال لأحدثنكم بحديث سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يسمعه منه أحد غيره قال أول من تسعر بهم النار ثلاثة قارئ للقرآن ومتصدق وشهيد هل سمعتني جيدا أيها المبارك قال أول من تسعر بهم النار ثلاثة أول من تشتعل بهم النار أول من يدخل النار ثلاثة قارئني القرآن ومتصدق وشهيد فيؤتى بقارئ القرآن فيقفين أيدي الله فيقول له الله عز وجل يذكره بنعمته عليه وأنه علمه القرآن فيقول أي عبدي ماذا صنعت بذلك فيقول قرأت فيك القرآن يا قرأت فيك القرآن يا رب وتعلمته وعلمته فيقول له الله كذبت وتقول الملائكة كذبت ثم يقال له إنما قرأت القرآن لكي يقال قارئ وقد قيل خذوه إلى النار ثم يؤتى بالمتصدق فيذكره الله بنعمه فيقول ماذا صنعت فيقول أنفقت فيك يا رب عن اليمين وعن الشمال فيقول له الله كذبت وتقول له الملائكة كذبت إنما صنعت ذلك لكي يقال جواد وقد قيل خذوه إلى النار ويوتى بالشهيد فيقول له الله ما صنعت فيقول قاتلت فيك يا رب حتى استشهدت فيقول له الله كذبت وتقول الملائكة كذبت إنما صنعت ذلك لكي يقال شجاع وقد قيل خذوه إلى النار هؤلاء أول من تسعر بهم النار الإخلاص في العمل يجب أن يكون لله وحده لا شريك له لا تقوم شيئا من الناس لا ثناء ولا تخاف شيئا من الناس كالذنب وإذا استوى عندك وإذا استوى عندك مدح الناس وذنبهم فأنت مخلص أما إذا تحرك قلبك طربا وفرحا لمدحهم وتحرك حزناً وكمداً لذنمهم في أعمالك الصالحة فراجع إيمانك وراجع إخلاصك فإن المسألة خطيرة الحسنات أيها الأكاني ترفع منزلة العبد عند الله عز وجل ولا زال العبد يرتفع بحسنته حتى يجعله الله عز وجل في الفردوس الأعلى أيها الفاضل أيها الكريم كانوا يبذلون دنياهم من أجل دينهم واليوم نرى أقواما يبذلون دينهم من أجل دنياهم جاء رجل إلى عمر الفاروق وفي ثوب عمر سبعة عشر رقحا جاءه رجل وقال أيا أمير المؤمنين جزيت الجنة أكسوا بنياتي وأمهن وكن لنا في ذا الزمان جنة مقاية للفقر وكلنا في ذا الزمان جنة ليوم تكون فيه الاعطيات أي الصدقات منه وموقف المسؤول بينهن إما إلى نار وإما إلى جنة فقال عمر ولكننا لا نجد ما نعطيك فحلا ليس في بيت عمر شيء ليس عنده شيء فغضب الرجل وقال إذا أمير المؤمنين لا لأذهب فخاف عمر وقال فإن ذهبت فما تصنع قال يوم القيامة لآتي أبنى وإلى رب الخليقة لأشكو أنه فقال عمر رويدك والتفت عمر إلى ولده عبد الله وكان تاجرا في الإبل وقال أقرضني فقال يا أبتي إنما أنا ومالي لك فأخذ منه المال وأعطاه للرجل وقال اذهب هذا ليوم تكون فيه الأعطيات منه والموقف المسؤول بينهن إما إلى نار وإما إلى جنة كانوا يحسبون دنياهم من أجل دينهم رجل في قارعة الطريق يرى آخر قد أهلكه العطش فجاء إليه وقال أتريد معا قال نعم قال هذا الماء فلما مد يده الرجل ليأخذ شربة الماء قال ولكن إن لي شرطا قال تشترض على شربة ماء قال نعم فاسمع شرطي رحمك الله قال فما شربك قال إذا جئت يوم القيامة فاشفع لي بها عند الله هكذا كانوا يتصرفون هكذا كانوا يحسبون أيها الأكارم لازلنا في فسحة من الأمر ولا زالت الأرواح في الأجساد فبادروا بالحسنات وسارعوا إليها فإن الله يقول وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض وأعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظة والعافين عن الناس والله يحب المحسنين اللهم لا تدعنا في مقامنا هذا ذنبا الا غفرته ولا همما الا فرجته ولا دينا إلا قضيته ولا كرما الا نفسته اللهم من كان فينا ومننا عقيما اللهم لا تذره فردا وانت خير الوارثين اللهم لا تذره فردا وانت خير الوارثين اللهم لا تذره فردا وانت خير الوارثين اللهم ارحم شبابنا ارهم الحق حقا وارزقهم اتباعه وارهم الباطل باطلا وارزقهم اجتنابه اللهم احصم اسماعهم من الزنا اللهم احصم اللهم احصم اسماعهم من المعاصي اللهم احصم ابصارهم من المعاصي اللهم احصم قلوبهم من المعاصي اللهم احصم جوارحهم من المعاصي برحمتك بهم يا ارحم الراحمين اللهم خذ بنواصيهم إليك ودلهم عليك يا أكرم الأكرمين ويا أرحم الراحمين اللهم اجعل بلدنا هذا وسائر بلاد المسلمين أمنا وأمانا سلما وسلاما سخاء ورخاء اللهم جاز المحسنين احسانا اللهم جاز المحسنين إحسانا اللهم جاز المحسنين إحسانا اللهم, المحسنين إحسانا اللهم إنك أنت الغني يا أكرم الأكرمين اللهم فضاعف لمن تصدق وضاعف لمن جاء بالحسنات أضعاف كثيرة يا واسع المغفرة إنك أنت واسع عليم اللهم احفظ لنا ولات أمورنا وحكامنا وشيخنا أرهم الحق حقا ورزقهم اتباعه وأرهم الباطل باطلا ورزقهم اجتنابه واخذ بأيديهم لما تحب وترضى إنك بهم راحم يا أرحم الراحمين والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على المبعوث يا رحمة للعالمين